بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفر لنا وليشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى والسادس المؤلاء لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصليه في ظهر قدمه لمعة قدرة درهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه محمد وغيره نعم يقول السادس المولاة المولاة فرض عند الحنابلة وهو الصحيح من المذهب وهو من المفردات وهو من المفردات فلا يصح الوضوء إلا مع المولاة عند الحنابلة وهو كما قلت من المفردات وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله دليل الحنابلة على هذا الأمر ها مثلة المولاة والترتيب من فروع قاعدة مفيدة وهي أن الأمر لا يتناول مكروه هذه من قواعد الحنابلة من أصول فقه الحنابلة الأمر لا يتناول في المكروه ما معنى هذه القاعدة معنى إذا أمرنا الشارع أن نطوف فهذا لا يتناول الطواف بغير بضوء فالأمر لا يتناول المقروه واضح ولا لا وإذا أمرنا أن نتوضع فهذا الأمر لا يتناول الوضوء بغير ترتيب ومولا. وهذا وهذه القاعدة يعني قاعدة مفيدة تقضي على الاستدلال بالعمومات تقضي على في هذا السياق طبعا أنا لا أتحدث عن الاستدلال بالعموم مطلقا لكن الاستدلال بالعمومات من ضوابطه هذه القاعدة من ظوابط هذه القعدة أنه لا يتناول الصور المكروهة أو الصور التي دلت النصوص الأخرى على, أنه على أنها لا تندرج فيها هذا الأمر ثم قال رحمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء هذا هو الدليل وجه الاستدلال أنه لو لم تجد الموالاة لأمره بغسر هذه اللمعة فقط لو لم تجد المولاة لأمره بغسر هذه اللمعة فقط أو أمره بغسر القدم فقط لو لا المولاة ولهم دليل آخر وهو ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بالمولاة قط مع أنه صلى الله عليه وسلم أخل ببعض الأمور للدلالة على عدم وجوبها فهذان دليلان للحنابلة ثم بدأ بمسألة أخرى وهي ظابط الموالاة وهي أي الموالات أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدر إنه قدري من غيره نعم يقول رحمه الله وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو أو بقية عضو غسل عضو أو بقية عضو حتى بقية العضو له نفس الحكم حتى ينشف الذي قبله المذهب الصحيح من المذهب وهو منصوص أحمد أن ظابط الموالاة لا ينشف العضو السابق لا ينشف العضو السابق وهذه الرواية هي التي أخذ بها الحنابلة الرواية الثانية أن الظابط هو أن يطول عرفا هو أن يطول عرفا بمعنى أنهم اتفقوا على أنه لا يفصل بين الأعضاء بفاصل طويل لكن ما ضابط الطول فمنهم من قال أن لا ينشف هذا الضابط الطول ومنهم من قال العرف وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد لكن هنا جاءت معنا المشكلة السابقة نفسها التي هي ترك المشهور عنها يقول الشيخ الخلال عن رواية طول المكث عرفا يقول هو الأشبه بقوله والعمل عليه وقال أبي الرزيم هذا أقيس في الرواية الثانية هي الأشبه بقوله واحد وعليها العمل اثنين وهي أقياس ثلاثة ومع ذلك تركوها ومع ذلك تركوها والمرداوي له وجهة نظر أخرى حول هذه الروايات التي هي رواية أنه, أنه ينشف والرواية الثانية أنه يضبط بالعرف يعلق المرداوي على هذا الخلاف له وجهة نظر أخرى يقول الشيخ المرداوي عن رواية تحديدها بالعرف يحتمل أن هذه الرواية مراد من حدها بحد ويكونون مفسرين للعرف بذلك ثم رايت الزركشي قال معناه قال في رعاية الصغرى والحاوي الصغير في زمن معتدل أو طال عرفا قال في القاعدة الثالثة بعد المئة وهل الاعتبار بالعرف أو بجفاف الأعضاء على روايتين بمعنى أن الشيخ المرداوي وأيضا هو ينقل عن الزرقش يرون أن رواية العرف ليست رواية مطلقة وإنما تفسر بنشوف العضو. بأن ينشف العضو لكن كلام المنقول عن الشيخ بن رجب والذي نقل هو الشيخ مردادو موجود في القواعد المطبوع يدل على أن هناك روايات متغايرة يدل على وجود روايات متغايرة الحقيقة ان الأقرب أنها روايات متغيرة أنها روايات متغيرة وذلك وجود الفرق في الواقع في الفروع بمعنى أنه قد يصح الوضوء على رواية العرف بمعنى قد يكون الفاصل في العرف قليل لكن نشف العضو هنا اختلفت الروايات لا يمكن أن نطبق الروايتين على بعض فإما نطبق الأولى فيصح وإما نطبق الثانية فلا يصح لحاصل أنه ما عليه الجماهير وهو ظاهر كلام الشيخ بالرجل أنها روايات متغيرة وليست روايات يفسر بعضها بعضا نعم ثم قال رحمه الله تعالى بزمن معتدل أو قدره من غيره يعني قدره من غير الزمن المعتدل والزمن لا يكون معتدلا إما بوجود ريح أو بوجود حرارة شديدة أو بوجود برودة شديدة أو بوجود أي مؤثر يخرج الجو عن الاعتدال يخرج الجو عن الاعتدال فالمطلوب هو لا ينشف باعتبار الجو المعتدل فقط فإن لم يكن الجو معتدلا فنقدره لو كان معتدلا فنقدره لو كان معتدلا بمعنى لو توضى في وقت فيه في اعتدال لا ينشف لمدة ثلاث دقائق مثلا ولو توضأ في جو فيه ريح لنشف في دقيقه فالمعتبر ثلاث دقائق ولو توضأ في زمن فيه ريح يعني ولو نشف يعني ولو نشف فهذا معنى أنه يقدر من غيره نعم اقرا ولا يضر ولا يضر ان جف انشغال بسنه كتخليل واسباغ أو ازاله وسوسه او وسخ نعم الآن سيذكر المؤلف تفصيلات في المولاة جملة من المسائل فيها احكام مختلفة تتعلق بالمولاة الجملة الأولى أنه إذا اشتغل بسنة أو اشتغل بإزالة وسوسة أو اشتغل بإزالة وسخ فإن المولاة إذا انقطعت لا تضر لماذا؟ لأن هذه الأعمال من جملة أعمال الطهارة من جملة أعمال الطهارة فلا تضر فلا تضر لأنها من جملة أعمال الطهارة وما كان من جملة أعمال الطهارة من الأعمال أثناء الوضوء فإنه لا يضر مثل تماما جاء وجلس الإنسان يتوضى يتوضى هو الآن بالماء وأثناء الوضوء لما كان يعني وهو يتوضى نشف مع طول الوضوء مع التأكد مع التخليل حين إذن لا يمكن أن نقول أنه بطل الوضوء لأن الآن هذا نشوف في سياق أعمال الإيش الطهارة في سياق أعمال الوضوء فلا يضر فلا يضر وهذه قاعدة أن ما كان من أعمال الوضوء يعني من جملة أعمال الطهارة فإنه لا يضر ثم المجموعة الأخرى يقول يضره الاشتغال ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف ونجاسة أو وسخ لغير طهارة هذه المجموعة الثانية إذا اشتغل بتحصيل ما <تصفيق> لكي يتمم الوضوء أو نشف الوضوء بسبب زيادة الإسراف أو بسبب أنه أراد إزالة نجاسة أو وسخ لكن في غير أعضاء الوضوء لكن في غير أعضاء الوضوء فإن هذا الفاصل يضر لماذا؟ لأنه ليس من جملة أعمال الطهارة يعني لا يتعلق بالطهارة هذه أمور خارج عن الطهارة حتى تحصيل الماء حتى تحصيل الماء. هذا من جملة أعمال ليس من جملة أعمال الطهارة فينقيل تحصيل الماء لاتمام الوضوء هذا من جملة أعمال الطهارة فالجواب لا ليس كذلك لأن الحنابله يرون أنه يجب عليك أن تعد الماء مسبقا يجب عليك أن تعد الماء مسبقا بخلاف ذلك الوسخ اثناء الوضوء من على اعضاء الوضوء هذا من جمله الطهاره لانه لا يجب مسبقا لانه لا يجب مسبقا وهذا الفرق بين هاتين المسالتين نعم وسبب وجوب وضوء الحدث ويحل وسبب وجوب الوضوء الحدث السبب الذي يجعل الوضوء واجبا هو مجرد الحدث ومجرد مجرد الحدث فإذا أحدث الإنسان فقد وجب عليه في ذمته أن يتوضع هذا هو الصحيح من المذهب هذا هو الصحيح من المذهب <تصفيق> وعند الحنابلة قول وليس رواية قول آخر أن سبب الوجوب إرادة الصلاة فيجب الوضوء عند إرادة الصلاة وعندهم قول آخر أن سبب الوجوب دخول الوقت فصرت الأقوال في المذهب ثلاثة صرت الأقوال ثلاثة و يعني من حيث القياس يبدو أنه أحسن هذه الأقوال أن سبب الوجوب إرادة الصلاة إرادة الصلاة هذا أقياس يعني ان ما يجب عليه أن يفعل هذا الفعل عند إرادة الصلاة يقول المؤلف وسبب وجوب الوضوء الحدث <تصفيق> نحن عندنا قاعدة يجوز تقديم الشيء أو العبادة على شرطها دون سبب الوجوب فلا يجوز أن يتوضى الإنسان أو لا يصح أصلاً لا يصح أن يتوضى قبل الحدث صحيح هذا كلام بنيترفع الحدث ليه الحدث صحيح صحيح يعني لو أن الإنسان قبل أن يحتث أي حدث من الأحداث توضأ بنية رفع الحدث الذي سيأتي قلنا له هذا الوضوء ليس له أثر على الحداث لماذا لأنه لم يوجد سبب الوجوب سبب الوجوب طيب شرط الوجوب على المذهب انتهينا من الخلاف السابق على المذهب شرط الوجوب إرادة الفعل الذي يشترط له الطهارة فإذا أراد تحقق الشرط فإذا أراد تحقق الشرط إذن هذا من أمثلة هذه القاعدة نعم ويحل جميع البدن كجنابة طيب يقول رحمه الله تعالى ويحل جميع البدن كالجنابة الحدث يحل جميع البدن ما معنى يحل جميع البدن يعني أنه لا يختص بأعضاء الوضوء يعني أنه لا يختص بأعضاء الوضوء بناء على هذا لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إذا كان محدثا ولو بغير الأعضاء الأربعة لأن الحدث فيه ليس خاصا بالأعضاء الأربعة والمحدث لا يجوز له أن يمس المصحف وفي المذهب قول أن الحدث لا يعمل بدن بل يختص بالأعضاء الأربعة لأنها التي تطهر لأنها التي تطهر ويبدو لأن يعني المذهب أحسن المذهب أحسن بناء عليه لا يهدوز مثل المصحف بأي يعني دزء من أعضاء البدن إذا كان ليس على طهارة نعم والنية لغة القصد ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى طيب بدأ الآن بمباحث النية ومباحث النية طويلة عند الفقهاء يقول والنية لغة النية لما كانت شرطا تحدث عن ماهيتها وعن شروطها وبعض الأحكام الخاصة بها النية لغة القصد ومحلها القلب قوله ومحلها القلب إنما أتى به ليرتب عليه النتيجة التالية وهي أنه لا يضر سبق اللسان لأنه ليس محلها اللسان حتى يضر سبق اللسان هو محلها إيش؟ القلب فلو نوى أنه سيصلي العشاء وطبعا هذا مثال للتقريب ونطق بلسان أنه سيصلي المغرب فلا يضر هذا النطق فلا يضر النطق. لماذا؟ لأن محل النية القلب فقط طيب يقول بغير قصده ويخلصها لله تعالى لم يبين المؤلف تعرف النية شرعا فالنية شرعا قصد رفع الحدث أو قصد فعل لا يصح إلا برفع الحدث وسيذكر المؤلف هذا التعريف لكن بطريقات أخرى المهم شرعاً, شرعا النية شرعا في الفضوء قصد رفع الحدث قصد رفع الحدث يقول شرط النية عند الحنابة ليست من الفروض بل من الشروط ليست فرضا بل شرط وفي المذهب قول أنها من الفروض وأنها تشاوي المذكورات سابقا في الأهمية بل تزيد لكن الصحيح من المذهب أنها شرط نعم اقرأ شرط وهو لغة العلامة واصطلاح ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجودي وجود ولا عدم لذاته نعم لطهارة الحدث كلها لا عندك حدث نعم او الاحداث هل عندك الحداث الاحداث اطهارة الاحداث في متن الحدث ايوه خلاص هي النسخة الثانية الاحداث بظافة الحدث كليا لحديث انما انما نعامل بالنيات فلا يصح وضوء وغسل وتيمم وتيمم ولا مستحبات بها طيب قوله لطهارة الاحداث بين الشيخ رحمه الله المقصود بطهارة الاحداث وهي الوجو والغسل والتيمم ففي هذه الأحداث كلها ففي هذه الطهارات كلها لا تصح إلا بالنية فإن لم ينوي فإن الطهارة لا تصح فلو غسل الأعضاء الأربعة بغير نية رفع الحدث أو بغير نية فعل لا يصح إلا بالطهارة فإن هذا الوضوء لا يصح وقول الحديث إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث نفس على اشتراطه يعني إنما صحة الأعمال واعتبارها شرعا تترتب على النية ولهم دليل آخر وهو أن الوضوء من الأعمال التي يثاب عليها ولا ثواب إلا بنية إجماعا وهو أن الوضوء من الأعمال التي يثاب عليها ولا ثواب إلا بنية بالإجماع فهذان دليلان على اشتراف النية لصحة الطهارات كلها من جميع الأحداث ثم بدأ بتفصيل الكلام نعم فينوي رفع الحدثي أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها نعم أي بالطهارة لا. الآن الحنابلة لا تتحقق عندهم النية إلا إذا تحقق أحد هذين الأمرين وإلا لا تتحقق النية الأول أن ينوي رفع الحدث فينوي رفع الحدث وأمره واضح ينوي رفع الحدث أمره. ينوي أن الحدث الذي حصل له يرفعه أو الوصف الذي قائم في القائم في بدء نيرفعه يقول أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها إما أن يقصد هذا أو يقصد هذا يعني يفصل المؤلف في كلام عن مثلة أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها فيجب أن نفهم هذه القضية يعني إما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي أنه يتوضى ليفعل فعل لا يباح فعله إلا بالطهارة احد النيتين كافي ومجزئ وسيتحدث المؤلف عن الثاني بشيء من التفصيل يقول أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف هذا تمثيل لماذا أو لاي شيء تمثيل لما لا يصح الثاني وهو الذي لا يصح الا بالطهارة فإذا نوى أنه سيتوضا ليصلي لم ينوي رفع الحدث لكنه نوى أنه سيتوضأ ليصلي أو ليطوف أو ليمثل نصحة فالوضوء حينئذ صحيح لماذا يقول لأن ذلك يستلزم رفع الحدث لماذا ما وجه استلزام هذا الأمر لرفع الحدث وجهه أن هذه الأمور لا تصح إلا مع ارتفاع الحدث ولهذا جعل نيتها تستلزم رفع الحدث وهذا صحيح وهذا صحيح لأن فعل الصلاة الصحيحة يتنافى مع وجود الحدث فإذا نوى أنه سيصلي فهذا يستمل على نية رفع الحدث نعم فإن نوى إن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق أو غسل أو غسل هذه مثلة أيضا هذا متفرع على الطهارة لما لا يباح إلا بها فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق فإنه لا يصح لماذا؟ لأنه إذا نوى طهارة مطلقا ما معنى نوى طهارة مطلقة؟ يعني نوى طهارة لا تتعلق لا دفلات ولا بطواف ولا بمسوسعف واضح؟ فإن الطهارة لا تصح لماذا؟ قالوا لأنه لم يأتي بالنية المعتبرة ألم نقل أن النية لا تتحقق إلا بتحقق أمرين؟ هو الآن لم ينوي رفع الحدث ولم ينويه أن تكون لما لا يفعل إلا بها من الأعمال ولذلك لا تصح يعني إنسان جاء ليتوضع لي وضوءا مطلقا فقط لم ينوي أنه يفعل حدث ولم ينوي أنه سيصلي لم ينوي شيئا فهذه الطهارة لا تصح لكن من المعلوم المتأكد أن هذه المباحث مباحث نظرية مباحث نظرية يعني لا يوجد أحد يذهب للوضوء ولا ينوي لا رفع الحدث ولا أنه سيصلي واضح ولا لا لكن لو حصل فعرفنا حكمه وأنا أؤكد على هذه القضية حتى لا يعني يتشوش أحد من أنه يتصور قسم ثالث أنه لم ينوي لا رفع الحدث ولا فعل لا يصحل بها هذا القسم الثالث قد يوجد لكنه غير متصور وغير واقع لأن الذي يتوضع غالبا سينوي رفع الحدث دائما أو دائما سينوي رفع الحدث أو سيتوضع لأنه سيصلي أو سيتوضع لأنه سيصلي الحاصل فقط أنا أريد أن أشبه ما تكون بالنظرية لكن علينا أن نفهم كلام العلماء فهذا كلامهم أن هذا الإنسان لم يأتي بالنية المعتبرة بالشر فلم يصح وضوءه القسم الثالث أو النوع الثالث من المسائل أو غسل أعضاءه أو غسل أعضاءه ليزيل عن النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئ إذا غسل أعضاءه في قصد إزالة النجاسة أو في قصد تعليم الغير أو في تبريدها فهذا أبعد من المسألة السابقة لأنه لم يأتي بنية الطهارة أصلا لم يأتي بنية الطهارة اصلا الذي نوى الوضوء المطلق أهوى منه فإذًا نحن عندنا الآن ثلاث مراحل إما أن ينوي النيه المعتبره شرعا بقسميها أو باحد قسميها أو أن ينوي نية مطلقه أو الا ينوي او الا ينوي فلا يصح الوضوء إلا بالقسم الأول فلا يصح الوضوء الا بالقسم الاول طبعا دليل هذه المسائل كلها هو نفس ادله اشتراط النيه هي نفس أدلة اشتراط النيه نعم وان نو صلاه ارتفع مطلقا وإنها صلاة معينة لغيرها ارتفع مطلقا إذا توضأ بنية أن يصلي الظهر فقط فالصحيح من المذهب المعتمد أن الطهارة صحيحة لماذا؟ قالوا لأنه أتى بالنية المعتبرة شرعا أتى بالنية المعتبرة شرعا فارتفع الحدث وإذا ارتفع الحدث صار طاهرا لكل الأعمال صار طاهرا لكل الأعمال التي يشترط لها الطهارة بمعنى أنه لا يشترط أنه إذا توضى ينوي أنه يتوضى ليصلي وليقرأ القرآن وليطوف وليمس المصحف أنه لابد أن ينوي جميع هذه الأمور حتى يصح له أن يفعلها بل لو نوى واحدا منها لكفى لإتيانه بالشرط المعتبر في النية وهذا ظاهر ان شاء الله <تصفيق> وينوي من حدثه دائما بس, بس حدثه فقط يقول وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة يعني ولا ينوي رفع الحدث يعني ولا ينوي رفع الحدث فإن رفع الحدث لم يصح الوضوء لماذا قالوا لوجود التنافية التام بين نية رفع الحدث ووجوده لوجود التنافية التام بين نية رفع الحدث ووجوده فكيف ينوي رفع الحدث والحدث موجود واضح إذن لا يجوز لمن حدثه دائم مثل المستحاضة ومن به سلس بول أن ينوي رفع الحدث إذن ماذا ينوي استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو استباحة صراءة القرآن واضح فإنه رفع الحدث فلا يصح لأن هذه النية يوجد في الواقع ما يناقضها كيف ينوي رفع الحدث والحدث موجود هذا على المذهب نحن نقرر المذهب نعم فلا يتاجه قال... نعم يقول ويرتفع حدثه على الصحيح من المذهب أنه يرتفع حدثه هو لا ينوي رفع الحدث لكنه إذا نوى السباحة الصلاة ارتفع الحدث واضح هذا الصحيح من المذهب وهو المشهور وعليه الجماهير من الحنابلة أن حدثه يرتفع وقيل يرتفع حدثه الذي من أجله توضع يعني وليس الدائم بمعنى انها ترتفع الاحداث إلا الدائم, الا الدائم منها وقيل لا يرتفع الحدث اصلا مطلقا وهذا الاخير ما لله المرداوي لكن مع ميل المرداوي له ليس هو المذهب إذن المذهب هو ماذا يرتفع الحدث مطلقا حتى الدائم حتى الدائم إنما تعارض يوجد وين في النية في النية لا تنوي لكنه إذا نويت استباحة الصلاة ارتفع الحدث واضح هل تضح لكم الجامع بين المسالتين وعندما و... في المذهب أقوال لأنها مثله هذه طبعا هذه الأقوال في المذهب ستجدها هي الأقوال في الخلاف العالي غالب او كل الخلاف الذي يذكره داخل المذهب هو غالبا يمثل إيش الخلاف العالي المردوي تبنى قضية أنه لا يرتفع الحدث والقول الثاني الذي هو يرتفع الحدث الذي من أجله توظى تبنىه الماجد ومع وجود الماجد والمرداوي إلا أن المذهب يعني لم يوافق لهذا ولا هذا نعم ولا يحتاج إلى تعيين النية للفر ولا يحتاج إلى تعيين النية للفر لا يحتاج من حدثه دائم إذا نوى السباحة الصلاة أن ينوي فرضا معينا ولا أن ينوي أنه للفر لماذا؟ لأن الطهارة ارتفعت لأن الحدث ارتفع شرا والطهارة صحيحة فلا يحتاج إلى هذه النية المعينة واضح؟ فعند الحنابلة الحقيقة جمعوا مجموعة من الأحكام بالنسبة لمن حدثوا دائم قد يبدو للناظر فيها أنها لا تنسجم لكن هي تنسجم في قواعدهم على قواعدهم تنسجم فهو الآن إذا نوى استباحة الصلاة لا يحتاج أن ينوي الفريضة حتى لو نوى سباحة صلاة النافلا ارتفع لماذا desconso بوضوء شرعي سربح الحادث بوضوء شرعي سربح الحادث لا فلو نوى رفع الحادث لم يرتفع في الأقياس قالوا طيب. في المبدأ فلو نوى رفع الحادث لم يرتفع في الأقياس هذا نوع يعني من التكرار أو من التأكيد أو من التأكيد لأن قوله وينوي من حدثه دائم سباحة الصلاة يعني ولا ينوي رفع الحدث يعني ولا ينوي رفع الحدث فهذا تصريح بالمفهوم فقد نعتبره يعني تكراره قد لا نعتبره نعم ويستحب نطقه بالنية سر ويستحب نطقه بالنية سر النطق بالنية قسم الله قسمه إما أن يكون جهرا فهذا لا يستحب عند الأمة الأربى وعند جميع الأمة القسم الثاني أحمد وغيره رحمهم الله القسم الثاني أن ينطق بالنية ولكن سرا فصحيح من المذهب وعليه أكثر الحنابلة أنه مستحب أنه مستحب وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يستحب وهو المنصوص عنه هذه المسألة هذه المسألة أول مسألة تمر معنا أن الحنابل خلفوا أحمد لأنها لأنه لا أعلم أنه عن الإمام أحمد رواية باستحبابه النطق سررا المنصوص عن أحمد أنه لا يستحب أنا شخصيا لم يمر علي يعني رواية عن الإمام أحمد بعد البحث قد لا يكون بحثا مستقصيا لكن بعد البحث نوعا ما لم يمر علي فإذا تقرر هذا وصح فهذا الموضع أول موضع يمر علينا يكون الحنابلة يعني خالفوا الإمام أحمد فجاءوا بقول تبنوا مصار هو المذهب مع أنه منصوص أحمد يخالفه وليس عنه رواية أخرى توافق المذهب نعم تتمه يشترض لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز طيب هذه التتمة في بقية شروط الوضوء هذه التتمة هي في بقية شروط الوضوء فيشترط له الإسلام والعقل وهذا كأي عبادة كسائر العبادات فجميع العبادات يشترط لها الإسلام والعقل نعم وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة أي. ما يمنع وصوله وتمييز يشترط لصحة الوضوء التمييز لماذا؟ لأن سن التمييز هو أقل سن يمكن معه قصد العبادة لأن سن التمييز هو أقل سن يمكن معه قصد العبادة ونحن نقول أن النية شرط لصحة الوضوء ونحن نقول أن النية شرط لصحة الوضوء فلا بد أن نشترط أقل سن يتصور معه وجود القصد والنية ثم قال وإباحته يشترط لصحة الوضوء أن يكون الماء مباحا وطهورية ماء وطهورية ماء هذا تقدم معنى في باب المياه أنه لابد لصحة الوضوء بالماء أن يكون الماء طهورا وتقدم معنى متى يكون طهور ومتى يكون طاهر وما يتعلق بتفصيل المياه بشكل واضح ثم قال وإباحته يشترط لصحة الوضوء أن يكون الماء مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والعلماء يقولون معنى فهو رد يعني مردود يعني مردود على صاحبه وهذه المثلة وهي إباحة الماء من فروع قاعدة فقهية مهمة ذكرها الشيخ بن رجب رحمه الله وهي أن العبادات الواقعة على وجه محرم لا تصح فلا شك أنه يحرم على الإنسان أن يتوظى بماء محرم مغصوب أو لأي سبب لا شك أنه يحرم عليه فهذه العبادة واقعة على وجه إيش محرم فلا تصح طبعا ذكر الشيخ رحمه الله بالرجب أربع أقسام بهذه قاعدة المهمة المفيدة التي يحصن طالب العلم أن يراجعها نعم وانقطاع موجب نعم لا, لا وإزالة ما ي... يمنع وصول وصوله الى البشرة من شروط صحة الوضوء ان يزيل كل شيء يمنع وصول الماء الى البشرة لماذا كيف <تصفيق> ايه لماذا اصبح صحيح ايه صحيح لا أقصد أنا يعني التعليل القريب ليس البعيد يعني لماذا نشرف هذا الشرط ها. لأن أيهو يقول لماذا لا يصح الوضوء إلا بالوصول صحيح ليحصل الغسل ألسنا نقول أن الوضوء هو غسل وإسباغ كيف سيحصل الغسل والإسباغ والعضو مغطى بما يمنع وصول الماء فإنك إذا غسلت عضو عليه ما يمنع عصول الماء أنت لم تغسل العضو لأن الماء لم يصل إلى العضو إذن تعليل قوله وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة أن الغسرة والإسباغة واجب ولا يمكن مع وجود حائل وحاجز بين الماء والبشرة ثم قال ها هو يبدو من كلامهم رحمهم الله أنه يتناول الواجب والسنة هذا ظاهر كلامهم لا فيما في هذا الموضوع فإنهم عللوا بالإسباغ وهو شرط للصحة كيف؟ إيه يقول الإسباغ يشمل الواجب والسنة فالتثليث من الإسباغ المسنون وانقطاع موجب يشترط لصحة الوضوء أن ينقطع الموجب لماذا؟ التعليد الظاهر لأن استمرار خروج الموجب منافي للوضوء لأن استمرار خروج الموجب منافي للوضوء والوضوء لا يصح مع وجود ما ينافيه ثم قال رحمه الله تعالى ولوضوء فراغ استنجاعين أو استجمار نعم ولوضوء فراغ استنجاع أو استجمار هذا تقدم معنا أليس كذلك في باب الاستنجاع والروايات عن الإمام أحمد واختلاف الحديث وألفاظه في البخاري وتقدم إن شاء الله موضحا نعم ودخول وقت على من حدثه دائم لفره اشترط لصحة هذا النوع من الناس وهو من حدثه دائم دخول الوقت فإن توضع قبل دخول الوقت فلا يصح وعللوا بتعليم وهو أن طهارة من حدثه دائم طهارة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ومن تقديرها أن لا يتوضى قبل دخول الوقت وقول المؤلف رحمه الله ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه قوله لفرضه معنى هذه العبارة أنه إنما نشترط هذا الشرط إذا أراد أن يتوضى ليصلي فريضة الوقت أما إذا أراد أن يتوضى لأمر آخر غير الفريضة فله أن يتوضى في كل وقت مثل أن يتوضى للطواف مثل أن يتوضى لنافلة إلى آخرة فهذا لا يشترط في حقه هذا الشهر فإذا توضى في وقت الظهر ليصلي العصر فالوضوء شفيه لا يصح وإذا توضى في وقت الظهر ليطوف فيصح فيصح طيب وإذا توضى في وقت الظهر ليطوف العصر إذا توضى في وقت الظهر ليطوف العصر فيجوز أن يطوف لكن لا يجوز أن يصلي لأنهم قالوا أن هذا الشرط فقط لمن أراد أن يتوضى لأداء الفريضة لا. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وذان ونوم وغضب ارتفع حدثه إذا نوى ما تسن له الطهارة لا ما تجب إذا نوى ما تسن له الطهارة لا ما تجب وهو محدث وهو محدث لكنه الآن توضع وضوءا كاملا بنية أن يفعل أمرا مسنونا لواجبا فعلى المذهب ارتفع حدثه وهذا هو الصحيح من المذهب والمشهور وعليه جماهير الحنابلة تعليلهم ظاهر وهو أنه أتى بالطهارة الشرعية المطلوبة بنيتها بنيتها لماذا نقول أتى بها بنيتها لأن هذه المسلنات أيضا لا تصح إلا بالطهارة فهي من الأفعال التي لا تصح إلا بالطهارة فينطبق عليها تعريف الطهارة وعن أحمد رواية أنه لا يرتفع عن أحمد رواية وليست قول رواية أنه لا يرتفع <تصفيق> لأن السنة أقل من الواجد طبعا راجح بوضوح الأول لكن هذا الخلاف يقتضي إن الإنسان يعني يحتاط إن, إن يعني يحتاط حصير وإلا فهو مرجوح تماما نعم نحتفي بهذا قضايا تجديد مسنونا إلى آخره سلامتك السرطان سبحانك الله محمد الشهد لا أهلا نستغفر كتول إليك